آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لها من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم